Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Sûreti nezâl-nâha ve fârḍ-nâha ve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 وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زاني أو وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فاجردوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة نبدا وأولئك هم الفاسقون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 فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم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 فسهم خيروا وقالوا هذا إفك مبين لو لجأوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهادات فأولئك عند الله هم الكاذبون ولو لفضل الله عليكم ورحمة him في الدنيا ولا خيرة لمسكهم تم فِيهِ عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هين وهو عند الله عظيم.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 Abdanın kon tum mu minid. Ve yebiyn Allah l kum hakim. الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب نليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون Vallolâ fâzlû Allah ʿalaykum ve rahmetûhu ve an Allah râufûr râhib. Ya ayyuha lâdin âmanû, la ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يامر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد نبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يات الفضل منكم والساعة أن يوتن أولي والمساكين والمهاجرين في سبيل الله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 Yüme teşhedu عليهم al sınaţıhım ve بِمَا ve arjuluhum bima kanu yâmlon. Yüme eţihı wafihim Allah dînihum الخبيثات للخبثين والخبثون للخبثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئك مبرؤون مما يقولون لهم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 إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضبن من بصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن Valla yubdi niznete on, وانه ان او بني اخوانه ان او بني اخوانه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 الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب من ما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم مما لله الذين لا تكره فتياتكم على البغاء ردنا تحصونا لتبتهو عرض الحياة الدنيا وَمَن يُكرهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بعد إكراهِهِنَّ غفور رحيم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 Yوقad من شجرة مباركة زيتونة لا şerquية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور Yehdi Allah ﷻ lenurehi mey ysha, ve yzdrib في بيوت ذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا صال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع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 li yejziyhumu llahu ahsana ma amilu ve yziduhum min fadlihi wallahu yerzuqu men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 مِن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ له نوراً فَمَا لَهُ مِنْ نور.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 وللله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزج سحابا ثم يولف بينه ثم يجعله ركاما ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله ve yünzlel من السmاء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بلا بصار Yüklüb Allah Laila ve Nihâr. İn nifi zâlîk la iberetlî كُلَّ دابة مِّمَّا فمنهم من Yemşiği ala bıtınlı, onlardan biri yemşiği ala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 نا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين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 افِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مِّن رَّتَابٍ أَم يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَل لَّا يَائِسُونَ الْظَّالِمُونَ إِنَّمَا كَانَ قول المؤمنين إذا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون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 إن الله خبير بما تعملون قل اطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل مَا ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا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 وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا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 ومأواهم النار ولبيس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستاذنكم الذين ملكت إيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات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 لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا ya kulum, buyut kumu, ou buyut abaikumu, ou buyut ummhatikum, o bıyut ixlan kum, o bıyut axwat kum, أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناحا تكلوا جميعا واشتاتا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 فَالْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ وَيُصِيبَهُمْ عَذَابٌ لِيْبْ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ